Qutiba alaykum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa asaa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asaa an tuhibbu shay'an wa huwa تُمْ لا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلِ الْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ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 وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ, فأولئك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 Allah, Allah, God, Ruhi. Yaskalunaka anil khomri wal maysir. Kul fihi ma ismum kabiru wa manafiydi nnaf. Wa ismuhu ma akebar نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ